يا ايها الذين ا كثيرا ونساءا واتقوا الله ل و امنوا ل ح الله كان أيها عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م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 نحياكم الله تعالى جميعا و بارك الله فيكم و تخبر الله منا و منكم صالح الاعمال أ ع م ل الله إن شاء ت ا ل ل ى ك ت ح و أهمية أبي الله هريرة رضي الله عنه في حديث رضي الفاتحة الصلاة شاء وجل وذلك إن عن عز بصرد إ ن شاء الله عز وجل وهو حديث قدوسي إ ن شاء الله عز وجل يرويه النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم ه ل ا ل ص و ت واضح إ ن شاء الله طيب الحمد لله、براه. روى ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله في صحيحه عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فهي خداج ثلاث ا غير تمام فقيل ل أ ب ي هريره انا نكون, إنا نكون وراء ا ل إ م ا م فقال ا ق ر أ بها في نفسك ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما س أ ل ف إ ذ ا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي و إ ذ ا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أ ث ن ى علي عبدي و إ ذ ا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض ى إ ل ي عبدي ف إ ذ ا قال إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال أ ل ذ ق ا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أخرجه الإمام رحمه الله في صحيحه وهذا ك ذ ا أ خ ر ج أبو داود و ا ل ت ر م ي و ه ذ حديث عظيم يبين قدر ا ل ص ل ا ة وما فيها من أ م و ر يجب على العبد أ ن يلتزم بها ومنها الفاتحة وهذا الحديث دليل على أن الفاتحة الحديث الفاتحة دليل على و ا ج ب ة في ا ل ص ل ا ة وبدونها لا تقبل ا ل ص ل ا ة أ و لا تصح ا ل ص ل ا ة ل أ ن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فهي خداج ثلاثا غير تمام كانت المكتوبة وهذا في الصلاة سواء كانت الصلاة المكتوبة أو النافلة أو في وسواء كانت ج ه ر ي ة او س ر ي ة سواء في كل ص ل ا ة وسواء كان اماما او م أ م و م ا او منفردا او في ج م ا ع ة هذا لفظ عام بينه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ص ل ا ة أ ي ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن وهي ا ل ف ا ت ح ة وهذا اسم من أ س م ا ئ ه ا أ م ا ل ق ر آ ن وكما بين النووي رحمه الله ان ل ل ه أ أ م ا ل ق ر آ ن اسم ا ل ف ا ت ح ة وسميت أ م ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه ا فاتحته أ ي ف ا ت ح ة ا ل ق ر آ ن كما سميت م ك ة أ م القران ل أ ن ه ا أ ص ل ه ا هكذا قيل في ت س م ي ة أ م ا ل ق ر آ ن فقال من صلى ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فهي خداج ثلاثا غير ت م ا م والخداج بكسر الخاء المعجمه ة ي النقصان هي النقصان أي الذي يصلي بدون ذكر ا ل ف ا ت ح ة فصلاته ن ا ق ص ة ليست تمام لذلك أ ك د النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخداج بقوله غير تمام وهذا الحديث يبين وهذا ما عليه أهل الفقه الحديث ما جميعا يبين أ ن ا ل ف ا ت ح ة لها مراتب وسواء كنت في ا ل ج م ا ع ة أ و م ن ف ر د أ و إ م ا م ا أ و غير ذلك فعليك أن أ ت ق ر ه ان فعليك أ ت ق ر أ ه ا لذلك لما سمع ا ل أ ص ح ا ب رضوان الله عليهم هذا من أبي هريرة رضي الله عنه الحليث أبي رضي من فقالوا له إ ن ا نكون وراء الامام اي في ص ل ا ة الجماعه انا نكون وراء ا ل إ م ا م فقال اقرا بها في نفسك ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هنا بقوله ه الله رضي ع ن ا ق ر أ بها في نفسك هذا سيان في ا ل ج ه ر ي ة او ا ل س ر ي ة ولذلك كانت الصلوات ا مثل الظهر والعصر والنوافل ت ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة سرا وليس في ذلك م ن ا ق ش ة بين أ ح د في تركه ل ل ف ا ت ح ة فهو ي أ ت ي بها ل أ ن ه منفردا ف ي أ ت ي ب ا ل ف ا ت ح ة وما تيسر له من ا ل ق ر آ ن لكن الكلام هنا على ا ل ج م ا ع ة الذين يصلون وراء الإمام ا ل إ م ا م يكبر و ي ب د أ في دعاء الاستفتاح ثم يشرع في ا ل ف ا ت ح ة فلو كانت أو لو ك ا ن ا ل ص ل ا ة س ر ي ة فهو ي ق ر أ بها في سره و ا ل م أ م و م أ ي ض ا ي ق ر أ بها في سره وهنا لا ينطبق لا وهذا في اصح ا ل أ ق و ا ل وقد صنف ا ل إ م ا م البخاري رحمه الله جزء ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م و أ ث ب ت فيها ب ا ل أ د ل ة أ ي ب أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه لابد من ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة خلف ا ل إ م ا م سواء كانت ا ل ص ل ا ة مكتوب صلاة مكتوبة جهريه ة سرية الصلاة أو سواء كانت ج ر ي ة أ و س ر ي ة فلا بد من ا ل م أ م و م أ ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة فهو خلف ا ل إ م ا م في ا ل ص ل ا ة ا ل س ر ي ة بعد أ ن يكبر ا ل إ م ا م هو ي ب د أ في الدعاء دعاء الاستفتاح ثم يشرع الاستفتاح الفاتحة في ثم ثم يتيسر له, أو يقرأ ما يتيسر له من ا ل ق ر آ ن أ م ا في ا ل ج ه ر ي ة ف ا ل إ م ا م بعد الاستفتاح ب ع دعاء د الاستفتاح يجهر بالفاتحه ة ي ج ر بالفاتحة هنا أ ه ل العلم لهم أ ق و ا ل في هذا ا ل أ م ر وهو أ ن منهم من ينتظر حتى ينتهي ا ل إ م ا م من ا ل ف ا ت ح ة ثم ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة بين ا ل ف ا ت ح ة و ا ل س و ر ة التي تليها هذا وجه الإمام انتهى من الفاتحة ويسكت هنيهة أو لحظات بينه وبين السورة التي من هنيهة وبين ويسكت تليها أو ل ل ف ا ت ح ة ف ا ل م أ م و م ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة في هذا الوقت وهناك قول آ خ ر وهو ا ل أ ق و ى وهي المنازعه ة و ي المنازعة كما جاء في الحديث إ ن ك م لتنازعنني في الصلاه ة أو كما قال النبي ا صلى ل ل عليه وسلم فإن ذلك أن يقرأ الإمام يقرأ فإن أن الحمد لله رب العالمين تقول أنت الحمد لله ر بعده ا ل ا ل م ي ن ب ع م ب ا ش ر ة هذه تسمى منازعه ة ذ ه تسمى م ن اي ز ع ة أ أ ن ك كلما ينتهي ا ل إ م ا م من آ ي ة ت ق ر أ ه ا أ ن ت وهذا الذي عليه كثير من أ ه ل العلم وهذا جاء به الحديث وهو الراجح إ ن شاء الله تعالى ل أ ن لو ر أ ي ن ا هناك من ا ل ا ئ م ة من لا يترك بين ا ل إ م ا م أ و بين ا ل ف ا ت ح ة والسوره ة التي ل ت ي التي مقدار بمجرد ا شيء أن م م م أ و يقول يقول السورة آمين في ل ا تليها فإذا قرأ ا ل م أ م و م ا ل ف ا ت ح ة وهو ي ق ر أ أ ي ا ل إ م ا م ي ق ر أ ا ل س و ر ة فهو بذلك لن ينتبه إ ل ى ق ر ا ء ة ا ل إ م ا م وهو م أ م و ر بالانصات إ ن ص وإذا ا قرئ ق ر ل آ فاستمعوا و له أ ن ت و لعلكم ر في في قرآن ح م و ن نزلت فهذه في في الآية الصلاة الصلاة في ق ر آ ن ا ل ص ل ا ة لذلك كانت ا ل م ن ا ز ع ة في ا ل ف ا ت ح ة فقط أ م ا إ ذ ا شرع ا ل إ م ا م في ق ر ا ء ة شيء من س و ر ة فالماموم أ م م و يسكت ل أ م يسكت لذلك لما سئل أبو رضي الله الإمام نكون وراء أبو هريضة عنه رضي إن فقال قرأ ب ه ا في نفسك فهذا هو التفصيل أن هو ت ق ر أ بها في نفسك في الوقت الذي يسكت فيه ا ل إ م ا م إ م ا بين ا ل س و ر ة وبين ا ل ف ا ت ح ة و إ م ا بين ا ل آ ي ت ي ن من الفاتحه ة و ذ الذي ا كلام الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي سيؤكد ما الصوت واضح أقوله هل سيأتي في في سيؤكد إخوة؟ طيب الحمد لله الله فيك. ثم قال اقر أ بها في نفسك ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إ ذ ن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فنعرف أ ن هذا حديث قدسي والفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أ ن كلاهما م ن لفظ ا ل نبي صلى الله عليه وسلم لكن الحديث القدوسي هو من ك ل ا م ا ل ل ه ت ب ا ر ك وتعالى ي ن ق ل ه ا ل نبي صلى الله عليه وسلم أ م ا الحديث ا ل نبوي فهو ما ي ع ر ف ب ك ل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أ و فعل أ و تقرير أ و ص ف ة خلقي ة أ و خلقي إذن لفظه لنبي سواء كان هذا لفظا خ ا ر ج ا منه او تقرير ا منه او افعاله او ص ف ا ت ه اما ا ل حديث القدس فهو من كلام الله ت ب ا ر ك وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم ي ن ق ل هو ا ل ينافق ط ي ن ق ل هو ا ل ينافق ط لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ق الله ا ل تعالى قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي نصفين هنا المراد ب ا ل ص ل ا ة ماذا المراد بها ا ل ف ا ت ح ة وهذا اسم للفاتحه ايضا س ت ي عرفه كثير من العلماء كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم الحج, الحج عرفه ف إ ن كان لفظ ينظر المرء فيه فيراه إ ذ ا قيل له الحج عرفه ربما فهم أ ن الحج يتمثل في الوقوف بعرفة فقط بعرفة ولكن عرفة أو الوقوف ب ع ر ف ة منسك من مناسك الحج ولا بد من الاتيان بباقي المناسك ايضا ا ل ف ا ت ح ة سميت بالصلاه ة بالصلاة سميت ل ن ا لانها لا تصح الا ل بها لأنها لا تصح ا ل ص ل ا ة الا بالفاتحة وبدون ا ل ف ا ت ح ة تكون ا ل ص ل ا ة ن ا ق ص ة ليست ص ح ي ح ة فالله تبارك وتعالى يقول قسمت ا ل ص ل ا ة بيني وبين عبدي نصفين أ ي أ ن ا ل ف ا ت ح ة قسمها الله تبارك وتعالى بينه وبين العبد نصفين وتفسير ذلك في قوله تبارك وتعالى ف إ ذ ا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي و ب ا ل م ن ا س ب ة أ ن هذا الحديث استدل به كثير من العلماء على أ ن البسمله ليست ا ي آية من ا ل ف ا ت ح ة وهذا الذي س ي أ ت ي إ ن شاء الله تعالى بيانه عند الانتهاء من هذا الحديث ولو عددنا الآيات لرأيناها الانتهاء هذا عددنا ماذا؟ عند من ولو لراينا أ ن ه ا سبع مثاني ا ل سبع ايات ل م ث ا ن سبع آ ي هناك سنجد آ ي ة تفصل بين ا ل آ ي ا ت الست والايات التي تليها ست آ ي ا ت وست آ ي ا ت إن شاء الله تعالى فالله تبارك وتعالى يقول له أو يقول حمدني عبدي حمدني عبدي. والحمد لله رب العالمين الحمد هنا المراد به كما لله به رب بين ب ذكر ل ابن القيم ي و غ ه أهل من الله ع م ذكر ا ل ل بجميع صفات الكمال مع المحبه ة والتعظيم ا ل ل ذكر الله بجميع المحبة الكمال مع صفات والتعظيم ف إ ن خلا من احدهما فهو مدح الحمد يكون لله دائما ومطلقا ليس لغيره أ م ا المدح والثناء وغير ذلك يكون لغير الله تبارك وتعالى لذلك إ ذ ا خلا من ن لأن هذين المحبة التعظيم مدحا ا ل سمي م أو أ ي ر يجتمعان لله تبارك وتعالى أ ن ت تذكر الله عز وجل م ح ب ة وتعظيما دائما م ح ب ة وتعظيما أ م ا غيره فالمدح والثناء وغير ذلك فالعبد يقول الحمد لله رب العالمين العبد يحمد الله يحمد يحمد الله تبارك وتعالى يقول لله رب يحمد يحمد على ما أ ن ع م به من نعم فيذكره بجميع الصفات ويثبت له ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل ر ب و ب ي ة من خلال هذه الايه آ ي ة ل لله ل ل ح م د ه ا أ و ة والربوبية رب العالمين ا لأن ل ل تبارك وتعالى هو المستحق متفرد والعبادة الأمور الألوهية متفرد في الألوهية هو لهذه في ومتفرد في ا ل ر ب و ب ي ة تبارك ت و ع ا له الخلق والملك والتدبير فعندما يشرع العبد في قراءه الفاتحه ويقول الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي اي ان الله عز وجل يثبت له ذلك يثبت له ذلك ويبين له فضله و أ ي ض ا و إ ذ ا قال العبد واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أ ث ن ى علي عبدي وهنا لنرى الفرق بين الحمد والثناء الحمد لان كثير من الذين عرفوا الحمد عرفوه بالثناء ولكنه يختلف على الثناء وهنا العبد ذكر اسمين من أ س م ا ء الله تبارك وتعالى الرحمن والرحيم ودائما العبد يمدح أ و يثني على الله تبارك وتعالى بصفاته ل أ ن ه ا صفات كمال لذلك يستوجب الثناء, دا... الثناء دائما و أ ي ض ا ما جاء في قوله و إ ذ ا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي أ ي جعل الله تبارك وتعالى عاليا يمجده ويعلي قدره ويثبت له عظمته تبارك وتعالى ثم قال ف إ ذ ا قال إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما س أ ل هنا ا ل آ ي ا ت ا ل م ا ض ي ة هي ث ل ا ث ة آ ي ا ت وهنا هذه ا ل آ ي ة الله تبارك وتعالى بين فيها أ ن هذا أ و هذه ا ل آ ي ة بينه وبين العبد وما س ي أ ت ي على أ و بعد هذا أ و بعد هذه ا ل آ ي ة ف إ ن ه بينه وبين عبده ولعبده ما س أ ل بعد ذلك لذلك يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذن هذا يبين أ ن هذه ا ل آ ي ا ت السبع وهي السبع المثاني كما جاء في ا ل ق ر آ ن جعلها الله تبارك وتعالى بينه وبين عبده لذلك كانت لها أ ه م ي ة وبها تصح ا ل ص ل ا ة وبدونها تنقص ا ل ص ل ا ة وتكون خداج لذلك العبد يدعو ب ا ل ه د ا ي ة إ ه د ن ا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والشهداء والصادقين ولا تجعلنا من الذين هم مغضوب عليهم ولا الضالين فنسال ا ل ه د ا ي ة ونعوذ بالله من الضلال وان يجعلنا من الذين قد غضب عليهم وجعلهم من الضالين فهذا فضل عظيم وخير كبير وزقه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وذلك ه لاهميه ا ل ف ا ت ح ة في ا ل ص ل ا ة ل أ ن كثير من الناس يذهب إ ل ى ا ل ص ل ا ة ب ع د أ ن ينتهي ا ل إ م ا م من ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ومنهم م ن ينتهي ب ع د أ و ي ذ ه ب إ ل ى ا ل ص ل ا ة ب ع د أ ن ينتهي ا ل إ م ا م من ت ك ب ي ر ة ا ل ا ح ر ا م و ي أ ت ي هو ه و ر ا ك ع فهنا ب ي ن البخاري رحمه الله في كتابه ا ل ق ر ا ء ة خلف ا ل إ م ا م وغيره من أ ه ل العلم أ ن ه إ ذ ا حضر ت أو حضر ا ل إ م ا م أ و صلى ا ل إ م ا م ثم ركع وحضرته وصليت معه وهو راكع في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى فلا تحسب ر ك ع ة فلا تحسب ركعة, فلا تحسب ركعة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم ي ص ل ي ب أ م ا ل ق ر آ ن فلا ص ل ا ة له وكما ه هنا جاء في الحديث من صلى ص ل ا ة لم ي ق ر أ فيها ب أ م ا ل ق ر آ ن فهي خداج فلا تحسب ر ك ع ة و إ ن م ا ا ل ر ك ع ة تحسب بالفاتحة بالفاتحة. اذا ق ر أ ت ا ل ف ا ت ح ة في ر ك ع ة فهي ركعه وهذا على الراجح من أ ق و ا ل أ ه ل العلم ق ا ط ب ة فهذا حديث عظيم يبين فضل الفاتحة في الصلاة لها ل وبيان ما ا من فضل وعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يحافظ عليها فعلينا جميعا أ ن نحافظ على ا ل ص ل ا ة في أ و ق ا ت ه ا ونذهب دائما ل ل ص ل ا ة في أ و ل ه ا ولا نترك تكبيره ا ل إ ح ر ا م فكان الصحابه رضوان الله عليهم يعزون أ ن ف س ه م إ ذ ا تركوا تكبيره ا ل إ ح ر ا م ن س أ ل الله لنا ولكم الثبات على الحق و ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل و ن س أ ل ه أ ن يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح إ ن ه تعالى ولي ذلك والقادر وإخواني شاء الله تعالى آه هذا آه يعني لي بارك الله فيكم جميعا على حسن الاستماع عليه لي على تذكير فيكم إن حسن و الحمد لله رب العالمين